عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا ماء ثجاجا لنخرج به حفا فتح السماء، فكانت أبواب، وسيرة الجبال، وسيرة الجبال، فكانت سرايا. إن جهنم كانت مرصدة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا جزاء. كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهارا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 والملائكه صفا والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ما شاء أتخذ إلى ربه مأبا فما شاء أتخذ إلى ربه مأبا إننا أنذرناكم عذابا قريبا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابا ويقول